Allah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 وبرف منهما رجالا كثيرا ونساء واتفقت الله الذي تساءلون به والأرحام إلا الله كان عليهم رقيم يا أيها الذين آمن آل احتفوا الله وقولوا قولا سبيلا لكم الله ورسوله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 أحبتي، والباقي من الوقت على رمضان أقل من أقل من عشرين يوما يستحضر الانسان الإنسان هذه الآية عندما يقول ربك سبحانه فيمن تخلف عن غصوت تبوك يقول الله في كتابه. ولو راض الخروج لاعدت له ردًا ولكن كان الله بعثهم فطبقوا وقيل الوضوء معهم ولو راض الخروج لاعدت له ردًا ليست الايه مرتبطه بموقف كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسب ويبعد كما يقوله اهل التفسير بعموم المعنى لا بخصوص السبب فهذه الآية قانون سائر في العلم ان كل من اراد الخروج يجب ان يستعد ومن لم يستعد لم يخرج نعم من لم يستعد لا يريد هذا القلع ولا قراب الخروج لا عد له رد هناك فعلين سلبيين من العبد قبل تناول الله سبحانه وتعالى ولا قراب الخروج ده من العبد لا عد له رد من العبد بعد ذلك ولكن كان الله في عاده فدعاته فقبضه وقيل ابعض مع القاعدين احبتي الله اننا ونحن نسير خطوه الى رمضان نقترب منه اننا ونحن نسير خطوه الى الموت الذي يجب ان لا نغفل عنه يجب ان يقف الانسان امام نفسه وقفه صدق مع النفس وهذه الخطوه الثانيه بعد ذرائح وقفه صدق مع النفس بصدق ماذا اريد من رمضان بصدق قال البصري رحمه الله رحم الله رجلا وقف عند همي فان كان لله مضى وان كان لغيره توقف الا هل اقوم لي ولك اسال نفسي اليوم ماذا اريد من رمضان هل اخطط له هل رمضان الذي سيدخل علي هذا أمر مهم وتحول في حياتي أم انه شيء أم ان انا لي فيه انشغالات أن اخرى غير الذي اراده رب العالمين الى كثير من الناس قبل رمضان تفكر في هدوم العيد صح ومصاريف رمضان وحكي منين والجمعيه بتاع رمضان وكذا قضايا عند بعض الناس ولكن القضية كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تختلف فيما رواه البخاري في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صار رمضان غفر له ما تقدم من دول صح؟ لا غلط من صار رمضان ايمانا واحتسابا الاجل مش لاقي احد لمن اراى من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قال رسول الله من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه اذا القضيه هنا هل ماذا ابتداء الوقت معنا ما ماذا أريد من رمضان بصدق بصدق بحالة ذلك بوضعي أنا ماذا أريد وهل اخطط لما أريد الدين يا اخوانا إرادة وخطة النجاح في الآخرة اراده وخطه فيما رواه الامام مسلم من حديث ربيعه بن كعب الاسلمي انه قال كنت غلابا ابيت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا قام من الليل اتيه بوضوء فقال سني يا ربيعه لا ربيعه غلام يعني عنده 12 عشر سنه Tell يا Raviyah, I will ask you what you have in the temple. What do you think of this? This is the question. There are a lot of people. I don't سيدي انا يعني شوف أنا ممكن اكدالن واقول انني لا مانع ان هم يعرفوا اسماء لاعبي الكره في وفي الاسياليه في المانيا تبوا طبعا الدوريات الغربيه هي الاساس وطبعا دي خطه إلهاء والفريسه بتسعى الى شبكه الصياد سعيا حثيث اعقد فريسه في التاريخ تلك الفريسه العربيه عجيب فريسة تسعى لشبكة الصياد بعشق ولرصاصة الصياد بمنتهى الحب والتفاني والخلاص شيء عجيب يزيلي ليس عندنا مانع لهم ما يعرفوا أسماء كل هؤلاء الأعمال أنا بالله حضرت موقف يوض الأربعاء الموقف كنت في زيارة من أحدهم فأبدا في هناك مباراة أجنالية فضل فأولاده يجلسوا وشاموا المباراة معه وانا قد قاعد معه والله ما كان في الهيدي مباراة معه لكن قعدت المجلس اللي عجلتي منهم كيف أن أبناء مش يحفظوا اسماء العلاد رخهم تاريخ <تصفيق> اللاعب ده كالمائ ذاد من اصل جزائري لا انا اسلم ده كل ده حوار قائل وانا سحب ياتي المعلومات يا سيدي انا لا يساعدني اي مانع ان يكون عنده هذه المعلومة لكن في مقابل ماذا يعرف عن مش هو اصحاب النبي لا اسماءنا احنا مقصرين غايه التقصير لان كل ما اشتد الربي من العدو يجب أن يشتد الصمت من أهل الجيش كل ما اشتد الرمي يجب أن يشتد المقاومه بشتاكس وطبعا أيها الأبو المسلمون الثاني عرض إلى ربيع ابن كعب الأسلامي الاختلاف عنه أنه رباه رسول الله بس أنا نقول القضية طب ونحن لماذا نذهب في تلبية رسول الله لأبناء سالني يا ربيع اسالك مرافقتك في الجنه او غير ذلك لا غير ذلك قال أعني على نفسك بكثره السجن أسألك مرافقتك في جنه الاصل الاول الذي ذكرته الهدف مسلم بلا هدف مسلم بلا وجود مسلم هدفه غير الذي الله سبحانه وتعالى مسلم دار مسلم بلا هدف مسلم بلا وجود مسلم هدف ليس الذي وضعه له رب العالمين مسلم دار ضل الطريق طبعا وهذا اختيار افضل من اختيار الله لك وطريق خير من طريق الله لك خير من غايه الله لك سلني يا ربي اسالك موافقتك في الجنه الادب اعني على نفسك بكثرة السجود بالخطه التي وضعها له رسول الله صلى الله عليه وسلم احبتي في رمضان اسال الله ان يبلغ رمضان طموحنا في مجرد ركعات في قيام الليل وبعض الصدقات وختمات سباق الختمات تموحنا فيه تلك الأمور ولا باس بها إنما المهم من داخلك غاية هذه الأفعال هل فعلا تريد العتق من النار في رمضان ولله في رمضان عتقاء في كل ليلة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل قايتي ان يغفر لي ما تقدم من نبي احبتي الطموح الكبير الطمع الشريف افضل طمع ان تطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى انا نطمع ان يغفر لنا ربنا خطايانا قال ربك سبحانه وتعالى لسان سحره فرعون قال ربك في كتاب على رسال إبراهيم عليه السلام والذي أطمع يغفر لي خطيئتي يوم الدين أطمع أطمع أن خطيئتي بما عند الله سبحانه وتعالى طمع شديد ماذا تطمع؟ ولله خزائن السماوات والأرض ولله جنان يوم القيامة والله خزائنهم من آله لا تنفت ما حالنا معه اننا نحتاج ان نستغل الفرص وما المانع ان يكون المسلم استخباريا شريفا عفيفا يستغل الموسم الذي وضعه الله له ليغفر له ما تقدم من ذنب عجيب من صار رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه عرض من الله <تصفيق> انت في العروض اللي بيعملوها اصحاب البضائع السلع الغذائيه والملابس في كربون مثلا تجد يوم ساعات بعض العروض تجد الناس بتتكالف على مثلا بعض المناهات ولا ناس طب يا سيدي هذا عرض من الله في فرنوس الاعلى شوف كثير من الناس يزهدون فيما عند الله ولذلك في ايام نهر نفحات ألا فتعرموا لها رجاء ان تصيبكم احداها فلا يشقى بعدها ابدا يا أخي فرق بين من يريد في رمضان خطوة نحو الجنة وفرق بين من يريد رفضة إلى الفردوس فرق بين خطوة إلى الجنة إلى الفردوس الأعلى ذلك ما نريده حاول نحاول ونريده لإخواننا حاول عبد الله بن جحش، رضي الله عنه وارضاه الصحابي الجليل العظيم الذي رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش، رضي الله عنه وارضاه في غسوه رحم قبل غسوه الحديث رواه غير واحد من اصحاب السنن واصحاب السيره وغيره انه قال لسعد بن وقاص عبد الله بن جحش هيا نختلي بربنا وندعوه ساعة قبل المعركه فلعل الساعه ساعه اجابه فقال له سعد انا شوف الصاحب الصديق الولي الصاحب التقي الى اين يسحبك أي هيا ندعو هيا نصلي نتصدق نحذر الخطوه البدنيه نسمع الشيء الفلاني نصلي كذا نقرا القران كذا وصدق السوق في خطوه الجمعه الماضيه قلنا ان الاراده تحتاج الى عوامل صدق الدعاء لله سبحانه وتعالى دوام الذكر ثم الصحب لازم صحبك قوي هذه الاراده مش الله ينجحش يقول لين سعد الداخل الخاص هيا ندر فلا سعد ويقول اللهم لقني عدو شديد الحرب عدته قويا البأس وقادمك فيه ويقاتلني فاضرب رمح واخذ سلبا سلب واخذ سلب واظفر عليه فامن عبد الله ثم قال سعد ادعو انت فقال عبد الله اللهم لقني عدو شديدا حارقا قوي الباس أقاتله فيك ويقاتلني فيشدع امري ويفخر بطني ويضرب عنق فاتيك يوم القيامه فتقول فيما صنع فيك هذا فاقول فيك يا رب فتقول صدقتي قال سعد بن ابي وقاص فرأيت عبد الله بن نجحس في اخر المعركه وقد تنبت عنفه وبقرت طفنه وجدعت ابوه وخدعت وعلقت بحبه فقلت صدق الله يا عبد الله شوف صدق الدعاء مع الله سبحانه وتعالى وعظم في الامنيات عند الصحابه ما ضيقوا نظرهم في دنيا ثانيه وليس من حصلوا للحشد ابدا لكن كان يعطوهم انطلاقا الى ما عند الله سبحانه وتعالى قال سعيد بن المسيب قال بعض الاوقات لابنه عندما راوا له هذا الحديث انتباهه قال سعد بن اوقات يا مولاي والله لقد كان عبد الله بن جحش الصق دعوه بنبيك كم الصق مع الله سبحانه وتعالى ايها الاخ المسلم الكريم نعم ان عبد الله بن جحش اراد وفعل هذه القصه المريد نريد ماذا تريد من ثم ما الحركه التي تفعلها لتحقق ما تريد لا راده كساله انما الحالمين نعم ان معرفه الدواء لا تكفي للشفاء انما لمن اراد الشفاء يجب ان يتعاطى الدواء ولن تعلم انك علمت اسم الدواء هذا مجرد انك عرفت اسمه ستشفى من مرضك لابد ان تتعاطى وتنتظم أيها الاخ المسلم الكريم يسأل كل منا نفسه ألا وأنتم بمنتهى الصدق ماذا أريد من رمضان طموحنا العالي في المواسم الله سبحانه وتعالى جعل من العبادات في مواسم مواسم الطاع رمضان ثم موسيق أكبر تميز العشر الاواخر من رمضان العصر الاوائل من من الحته يوم الجمعه الساعه الاخيره في هذه الجمعه ساعه الاجابه عند السحر وقت السحر وقت قيام الليل كل هذه نواسل جعلها الله لك على مدار اليوم على مدار الشهر على مدار الاسبوع على مدار العام اجاد سبحاك باب الرحمات ادخل منه تحرك لله حركه يحرم بها دنياك واخرتك لكن اشد الإنسان المحروم من مواسم الله سبحانه وتعالى حرم نفسه ابتلاء ايها الاخ المسلم الكريم نعم في الحديث الذي رواه ابن خزيمه بسند صحيح من حديث ابي هريره وعده اكثر من صحابي ابو هريره وكعب بن عجره وغيرهم قال جيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم طلب رسول الله المنبر فجاء له به ثم ارتخى المنبر ليكلم الناس فصعد درجاته الثلاث وكان في كل درجه يؤمن يقول آمين آمين آمين فلما انتهى رسول الله من قال الصحابه يا رسول الله الله عليه وسلم لقد فعلت عمرا ما فعلته منك باستفسر وجنات تؤمن على درجة منها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتالي جبريل منها لجبريل فقال يا محمد من ازرق <تصفيق> راغب انفه راغب يعني ايه هذا الدعاء على الحساب رغب يعني موسى وبها الارغام الانفه يعني الادلال راغب انفه لو واحد بيعمل ده ربنا يكسر مناخيره كده راضي ما من ادرك رمضان فلم يغفر له قل امين فقلت امين من اللي قلت امين با؟ النبي صلى الله عليه وسلم ثم في الثانيه قال يا محمد جبريل عليه السلام يقول الرسول ده صلى الله عليه يا محمد رائم انفه من ذكرت عنده فَلَنْ يصل عليه قل امين فقلت امين صلى الله عليه وسلم فلما ارتقيت الثالثه قال رائم انفه يا محمد صلى الله عليه وسلم من ادرك والديه عند الكبر احدهما او كلاهما فَلَمْ يدخلاه الجنه قل اني فقلت اني حديث عجيب انت يجب ان تغوص في هذا الحديث حتى تفهم ان جبريل يدعو على متى من ادرك رمضان فلم يغفر له لهو بالشك في مصيبه انه ادرك الموسم ثم نغضى عن الموسم فلم يغفر له لا، لدي مصيبة حد المصيبة الأعظم أن جبريل يدعو عليه جبريل لما يدعو ربنا لا يستجيب لجبريل ومن ألهم جبريل أن يدعو عليه ابتداء الله سبحانه وتعالى المصيبة الثالثة اشد أن رسول الله تخيباه النبي محمد صلى الله عليه وسلم يدعو عليه بنفسه على دعاء جبريل هذا سيريح اللي دخل بإذلام الله جبريل بالدعاء عليه وتميل رسول الله بالدعاء عليه أو من ذكر عنده رسول الله أو من أدرك ولدي أحدما أو لومه عند الكبر فلم يخله جدنا يا أخي هذا الرجل جمع الشرين في آن آل واحد إنه خسر عطية الله ثم بدعاء جبريل وتامين رسول الله عليه خساره مزدوجه المعاقل يضع نفسه في عزل المعادله الفازله المعادله الصعبه الشديده ايها الاخ المسلم الكريم نعم من اخيك لي ولك انصح نفسي اولا وانصح اخواني لن نصل إلى الجنة إلا إذا أردنا أن نصل إلى الجنة يمكن لن نصل إلى الجنة إلا إذا أردنا أن نصل إلى الجنة لا إرادة النائمين وانما إرادة المستيقظين الواعين الذين يعرفون الطريق ويسيرون فيه ولو طرж الخروج لا له عن أو كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها صعياً سعى لها صعياً حبيبي باشتيارات النائمين مش, مش كلام الحادي طبعاً هو في إنسان إذا سألته تريد أن تدخل الجنة أو تريد أن تدخل النار حيقول لك إيه إنسان فيه تبقى تبقى فيه في إنسان تبي شو على قولك تريد أن تدخل النار في في إنسان عمره قال لك أنا بس لقد قاعدين لحد كده ابدا فلو سالت ابو جهل انت ايه رايك بنفسك اقول لك انا احسن واحد في الدين لذا لك نوحش لا تحكم على نفسك ولا يظنانك حكم الناس عليه انما ضعرت سكه على الميزان المستقيم ميزان الشرط ميزان الله سبحانه وتعالى ذلك هو الحكم العدل نعم ايها الاخ المسلم الكريم ومن اراد الاخره وسعى لها سعيا ليست مجرد اراده انما اراده وسعي سعي المتابعه على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نضورنا في الجمعه القادمه احبتي اذا قضيه كما قلتها لكم سابقا المريد الحق هو الذي تحرك ألم البيت في قصة طبيفة كان حكاً هذا احد شيوخنا قصة صاحب معرض السيارات ماتهب وما كده؟ ماتهب؟ ماتهب مئة مرة وأقول في قصة صاحب المعرض إن أحد الاخوه ولحدث حدث فعلا وقفوا ضمرت سيارات كده وعملوا سياره فارهه مجرد إعجاب جاء يا سيدي هو مش هيطول حتى يلمسها لكن يبص عليها على سطحها يتبات يا سيدي فذاك كان صاحب المعرض كان شايف شغله فخرج له انه عايزها قالوا اقسم بالله العظيم لو عيدها بجد كانت اهلا اقسم بالله لكن عايزها وانت ماعدش حقيات بقى دي للآخرة أما هي أن تكون مثل الذي شاهد السيارة وتمناها وليست لها أحبة في إن السؤال المهم الذي يجب أن يسأله كل إنسان لنفسه كيف نريد ما عند الله حقا كيف تتحقق في نفسي هذه الدراجه انا اريد ان اريد ولا استطيع ان اريد انا اريد ان اريد لكن مشكلتي اشياء تكبرني بيت، فلوسي اسرتي متطلبات الحياه الناس من حولي ظروف، واقعي كل ذلك يكبل حركتي يشغلني and the eyes of my eyes and the eyes of my eyes and eyes of my eyes the eyes of my eyes the eyes of my الخطوة الاولى النظره الحقيقية للدنيا <تصفيق> نعم ايها الاخ المسلم الكريم كيف ننظر للدنيا كيف كلنا ينصر على انها ثانيه لا تساوي عند الله جناح بعض الدنيا الدنيا ستنتهي كلنا نفهم هذه المعنى لكن الإشكالية التي يقع فيها كثير منه أنه إن فالم هذا المعنى هل يستطيع أن يحققه هل يستطيع أن يحققه بصدق رغم كل ما حوله من شياطين ومن محاربين يريدون أن يصدوه على الطريق من أسد في اوقات بستشهد في مواقف من لكن مثلا بالامس كان فيه موضوعات الثامنه مساء في موعد صلاه العشاء طيب انت بص على المقاهي وبص على المساجد تعرف المشكله ايضا مشكله فينا احنا يا اخي الشيطان كما قلت لك سابقا الشيطان مسؤول الاول عن غواياتك ده كلام صحيح مين ايه رايك صح اي اي تعريف ها انا المسؤول الاول عن غواياتي والا اذا كان الشيطان هو المسؤول الاول عن غواياتي ورتكب واكل القرب طيب ما من من إبليس الذي غوى ابليس مش ابليس غوى من غوى نفسه لذلك في نفسي انا ابليسيه تركت تلك التي تفتح لابليس باب نفسي هي من مشكله تلك الابليسيه التي في نفسي يجب ان اتحداها اطهرها مطغى سوداء من قلب رسول الله لكن أنا بتخرج من قلوبنا بطموعة المجاهدة بأنفسنا بالأمس المباراة سألت أحد سائق التاكسي ومتجابه شغل المباراة ويحبوب ده, ده المباراة لسه مبتدتش بالكلمة أنه ده بقالهم أربع ساعات الكريم. يعني أربع ساعات قبل المباراة ومباراة ساعة ونص وغطت الجمعة ده لساعة بالكتير هذا عجيب طب أنا أقول كلمة هو أنا زي ما كل وكل الواحد الكامل بيدل يركون ودمه يديه بس تغطو تضاجع لك يا أخي ده قالوا ال اللي... كذا عشان المريض والمحتاج وت الحاجة و... هو كله بيني عيا هنا كله في ذكر ما يضو والمريضة من فرق ماش زي مريضة بيوم ساعة ونص عيا كله في ذاك لا لا هذا الله انتوا الواحدة لمرة من اللي بيحصل الله لكن المواجد. انا بس اريد ان اوضح هل انا ممكن اقترح وأؤكد اللي اليوم على الكيس وفي كل الاماكن حولت هذا الشيخ المجنون اللي اقترح هذا انا اقترح ان مباراه قوه القدم تبقى ساعه ونصف لسعه ونصف ايه مشكله في الاقتراح نحن بنقترح ان قوه القدم عشر دقائق وربع ساعه ومقترح ان المراوح تبقى مش عارف هو مقترح ان المساجد مش الدروس هكذا مقترح من نفسي طبعا سياخرون لا شيء هذا الجاهل وقانون الفيفا وكيف يتكلم فيما لا يعلم من سبحان الله أدير الله كلام مباح لكل كلب ونحن اذا تكلمنا في التوافل. الدنيا فتحول التوافع الى قوانين وتوافقات هي تريه سبحان الله هذه مشكلتنا ان كل ثوابتنا قابله للنقاش وكل تفاهاتنا و قوانين غير قابله للنقاش هذه المشكله التي تعيشها هذه الموقف التي يجب تستيقظ تستيقظ تستنقض قاعدتنا وتفهم انا لا أبدا أؤمن ابدا الفلوس ابدا الامل كله في القاعده الامل كل في هذه النسبه في الجماهير التي تجلس امامنا وتسمعنا هو الامل فينا ان تتحرك وتعي مسؤوليتها وتعي حجمها وتعي ان الله سبحانه وتعالى ارسل لها رسولا صلى الله عليه وسلم لينقذها وطلع لي من الظلمات العلوم ويوضح لها السبيل ايها الاخ المسلم الكريم انما حياة الدنيا لا علم ولا وفي ايه أخرى لهم ولعب وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أصحاب السنن حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه وارضاه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ضحاك بن سفيان قال يا ضحاك ما طعامك قال طعامي اللبل واللحط أحب الطعام لي فقال ما الى ما يصير يعني بعد ما انتهوا وذهبوا الى ما يصل الصحابه قال الى ما تعلم يا رسول الله الاخراج بقى فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يا حات ان الله ضرب مثلا للدنيا بما يخرج من هل تخيلوا المثل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى للدنيا إن الله ضرب مثلا للدنيا بما يخرج عنه نظرات ما للدنيا يجب ان تعدل انا لا اقول لك ازهد ولكن انظر اليها على حقيقتها ضعها في حجبها هارون الرشيد لما حضرته وفاه حمله الى قطره بارادته ونظر الى قبره ثم نظر الى السماء فقال لما نظر الى القبر الضيق الذي سيوضع فيه وملك الشاتع عمر رشيد هذا الحاكم العبد يعني من اهل الاعلام وهذا في يشوهه زبط لكن هذا <تصفيق> رشيد هذا الخليفه العباسي كان ينظر الى السحابه في السماء ويقول ان غيري حي سوف ياتيني قارض وقع وقال تهودي تكونين طارق في في ملقي الليل فقال اهل الفقه وقعت رابط اي مسافه في يوم وليله ثم قال الامام ابو حنيفه الجهز قال تبيت زوجة امير في المسجد فالمسجد بيت الله إلى بيت حديث والمسجد ملك الله إلى بيت هارون الرشيد على حجمه لما حضرته الوفاة نظر إلى قبره فقال ونظر إلى السماء ثم قال يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه أين هارون الرشيد بل الذين ملأوا الدنيا وملكوها؟ أين النمرود حتى على قبره حتى فين أين فرعون؟ في فرعون وموسى قال مين قال هو رب 6 ثاني يعني الاجتهادات؟ أين هو؟ أين الدنيا من الله وأين الدنيا من الآخر الدنيا الثانية كلمة يجب أن نحولها إلى حقيقة كل من عليها الثان كلمة في الكتاب ما قيلت يجب أن تحول إلى حقيقة أيها الأب المسلم الكريم إن القضية أن ننظر الدنيا على حاجة أعتقدت ان كثيرا منا اعطى الدنيا حجما أكبر لذلك اخذ حيزا من ناحية عليه. أقول اقوله بهذا واسمح لي وسلم على أشرف المرسلين وقال من النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين واشهد أن سيدنا ونبينا معظمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين فدار رساله وادى الامانه ونصح للامه وكشف الله به الغمه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه الى يوم الدين ثم لما بعد فاحبت مشهد واحد في الاخره يبين لك حقيقه دي. في الحديث العجيب الذي رواه الامام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال عبد الله بن مسعود لاصحابه يوم كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انبئكم بآخر رجل يخرج من النار، وآخر رجل يدخل الجنة، هو واحد. من واحد يدخل يخرج من النار هو آخر واحد يدخل الجنة. بعد كذا خلاص ألف بكلمة. ده. ألا أقول؟ ألا ينبغي أن يقول آخر رجل يخرج من النار، وآخر رجل يدخل الجنة؟ فقالوا بنى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخر رجل من يخرج من النار رجل يمشي مره ويكبو مره وتسفعه النار مره وليس في النار يمشي وهو نار ثم يكب يكبو بعدين يقول نسفعه النار يجيء عليه نسفعه تحرقه مرة حتى يخرج منها فيولي, فيولي وجهه إليها ينزل إلى النار ويقول تبارك الذي نجاني منك لقد أعطيت ما لم يعط أحد من الأولين والآخرين يعني لا نعيم ما بعد نعيم إنه بس يمش من النار تبارك الذي نجال منك لقد أعطيت ما لم يعط أحد من الأولين والآخرين أنا عايزة تعيش لمشهد جزئية جزئية دراجي كل طموحه يخرج من النار بس فلت خلت أحد إن ما كان تبارك الذي نجال منك لقد ما لم من, من الأولين والآخرين فنظر امامه فجعل الله له شكر من تحتها عيننا من تحتها عيننا فنظر الرجل للشجرة وقال ربي إدني منها أستظل بنذرها وأكل من ثمرها وأشرب من مائها فقال له رب يا عبد لئن أعطيتك لا تسلم بعدها شيئا قال يا رب معاهدك لا اسالك بعدها شيئا في بعد فاذناه من الشجر فاكل من ثمرها وشرب من مائها وقال الحمد لله تبارك الذي اعطاني ذاك لقد اعطيت ما لم يعط احد من الاولين والاخرين ثم رفع له شجره اخرى اكبر وعلم اكبر فقال اي ربي اذن لي منها قال يا عبدي الم تعاهدني الا تسالني غيرها وربه يعظره انه يرى ما ليس له عليه صبر ربه اعلم بهذا ويعلم انه ليس له صبر على ما يرى فمتخيل انها شجر زي اشجرنا حتى من خارج الجنه لكن في تحتين فيبنيه الله من الشجرة الثانية فيأكل من ثمرها ويستظل بظلها ويشرب من مائها ثم يجعل الله له شجرة أكبر على ذلك الشجرة فيقول أي ربي اتني من هذه ثم فقط ما انطلي من هذه فيقول ربه يا عبدي الم تعاهدني ان اعطيتك لا تسالني بعدها شيئا فيقول يا ربي اعاهدك لا أسألك بعدها شيئا وربه يعذره اذ يرى ما ليس له عليه صبر فيبنيه من الشجره في التي على باب الجنه فيستظل بظله ويأكل من تبيه ويشرب من مائه ثم يسمع أصوات أهل الجنة وهم ينعمون فلا يرضى ويقول ربي أخذني تتخيل الترقق والطروح وبعدين كم بارك من جزئية هذا في الحديث فهو مقرر أن سمع أصوات أهل الجنة لنطق صفر تخيل بقى مجرد أصوات معين أهل الجنة يطيش قلب المرء لها فما بلغ بالعين نفسه فما بلغ في قمة أهل الجنة برؤية وجه الله نفسه دي مراحل بقى ما كل دنيا من فيقول رب أدخل فيقول الله يا من يصريني منك طلباتك من كثيره قد تخلاص من يصريني منك الم تعاندني إن أعطيتكها لا تسالني بعدها يقول يا رب ابخليها ولا اسالك بعدها فيقول رب يا عبدي اترضى ان يكون لك في الجنه مثل الدنيا ومثلها الدنيا ومثلها معنى الدنيا يعني ايه اصل ليه الدنيا الدنيا كلها من اول ما خلق الا لن تقوم الساعه مثلا مش تسمع دنيا خلاص المعنى عدل ما يخصص ولا يخيط الدنيا منذ ان خلق انت تقوم الساعه بأذلكها بعرشها بملوكها بثمرها بأراضيها بجنكها بأنهارها خذ كل ذلك أترضى أن أعطيك الدنيا ومثلها معها فيقول العبد هنا بأجناء الشر يا ربي أتستهزئ بي وأنت رب العالمين أنا أخذ الفيديو ومسامعة العبد نفسه اللي طموحه ليس له غايه استغرب ذلك ده كتير الثانيه والسابعه لا, لا لا لا مش ممكن ده معنى كلامه يعني فضحك عبد الله بن وهو يروي هذا جزئيا من فقال الا تسالوني مما رحمه فقالوا منا رحمه قال سمعت رسول الله يروي هذا الحديث بالذنين فضحك عند هذا المنفع فقال ألا تسألوني مما أضحك فقلنا يا رسول الله مما تضحك فقال صلى الله عليه وسلم من ضحك رب العالمين لعبده وهو يقول أتستهزم مني وانت رب العالمين فيضحك الله له وَيَقُولُ يَعَبِّ إِنِّي لَا أَسْتَهْسِمُ بِكُ وَلَكِنِّي عَلَى مَا أَشَاءُ فَادِرُهُ سبحان وَلَكِنِّي عَلَى مَا أَشَاءُ فَادِرُهُ أَهْلِ الجنة آخره فيها رجل معه الدنيا ومثلها معه كم تسوي وكم تساوي الدنيا اذا ضيعت اخرتك ذهب إذا الامر يحتاج كما قلنا ابتداء الى وقفا مع النفس حتى تنظر مواضع قدميك انه استعداد لرمضان بطريقه مختلفه عن كل عام إعداد النفس بسؤالها وجوارحها اللهم اغفر ذنوبنا اللهم ازرغ يومنا تول أمرنا احسن خلاصنا اختم بالباقيات الصالحات اعمالنا وابسطنا الحلال وبارك لنا فيه باعد ما بيننا وبين معاصينا كما باعدتنا بين المشرق والمغرب اللهم ات نفوسنا تقواها زكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم لا تدعنا في هذا اليوم الكريم العظيم دمت إذا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريض إلا شفيته ولا قالبا إلا لجحته ولا قالبا إلا لجحته ولا دگلا إلا قضيته ولا همّا إلا فرجته ولا همّا إلا فرجته ولا ظالما إلا قصرته ولا مظلوما إلا نصرته اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم الله احييتنا فاحينا مسلمين وان امنتنا فامتنا مسلمين غير ضالين ولا, ولا مضلين ولا خزايا ولا محرومين لهم تثبتنا بالقول الثابت في الدنيا وفي الآخرة. لهم تثبتنا بالقول الثابت في الدنيا وفي الآخرة. لهم تثبتنا بالقول الثابت في الدنيا وفي الآخرة. لهم رزقنا قبل الموت نروبا. عند الموت شهادة. عند الموت شهادة. بعد الموت روحا وراحة. بعد الموت روحا وراحة. في الآخرة كلامنا في الدنيا. هم أحينا عليها أبتنا عليها ابعدنا عليها يوم قوم أشهاد يا رب العالمين اسقنا بيد حبيبنا شربا لا نرمأ بعدها أبدا لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم آمين آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمه الله تعالى سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قوموا الى صلاتكم رحمكم الله والتقيم في نفس المساله الشهوه القادمه بما قدر الله وشانه